أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثه الليل ونصفه ونصفه وسلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم ألاً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 صلاة وآت الزكاة وأقرض الله قرضاً حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم